مَرَضَ اللهَّهُ مَثَلًَا عَددًا مَن لُوكَ لا يَقَذِر على شَيء وَمَ رزَقَنهُ مِنَّ رِزقًا خَسَنَ فَهُوَ ي فقُ مِنْهُ سرَِّى فَهُوَ ي فِقُ مِنْهُ سرَِّ وَجَهْرًاه يَستَونحَمْدُ للل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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ